لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى داء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنه من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن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 اتْرَبُّ صُؤٌ إِنَّ مَعَكُمْ مُتْرَبُّ صُؤٌ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يتقبل منكم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 الا تائ الا وهم كسالون لا ينفقون الا وهم كارهون